حيادر حيدا حيدا حيدا حيدار حيدا حيدور حيدو حيدار حيدو حيدا احنا عيش قل حسين ايش لو انمین نمشيه بشا وضور العامة بشهرف عابس فيناها وجعون ودمنا يصرق من زف حيدور حيدور حيدور حيدور حيدور حيدور حيدور حيدور احنا من اطباء نصيح هيلا كانوا ابي على هالدماء وما ترد هالمهين ما عين نحنا جينا كربلا حيدها حيدها حيدها هكذا احرناه يقول يبدي ما اذا كانه فز ما كان الحسين يعني ما تغيب الشمس عندما انثنا الراس نكتبه باعظم دار عيدو عيدو عيدو عيدو عيدو المنتج يمثل علي اللاني وسيد وائلا بريف صاحب الفتوى أم نطبر مو حرام أولا تعاندنا على طبرة راسي أم شادا بعباس واسمع يا حسين زيان منه وما كلمات الشعر الحسيني عباس الموالي أدى وألحان المنشد الحسيني أحسين الحتامي الاخراج والهندسة الصوتية أحسين الزهيري ماسترين مصطفى البيضاني التوزيع مصطفى البيضاني التصوير والمونتاج اسماعيل السلامي المؤثرات الكرالية سامح الشامي وعباس العبودي وعادل السعدي وحمد الزبيدي